بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لم تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترون أنها عين اليقين، ثم لا يومئذ عن النعيم.